اني لم اخرج بشيرا ولا بطرا ولا افسدا ولا ظالما قررت إن طلب الاصلاح في امتي جد محمد صلى الله المكنى بالحسين أنا المكنى بالحسين أنا حسين أنا حسين, أنا حسين أنا حسين أنا حسين المنتج المنفذ لهذا العمل سيد حاكم الغالبي ورامح سين صحر به وې جام فول نوا څولته په خپل فضا څولته ابن poured… الحسين حسين <تزم> انا حسين انا ابن فاطمه البتول وسيف قدس للحول صاحت قتالي تقول تحدتالي تتدون انا خره <تصفيق> خره سليم الحسين على الحسين هل الشفاه الثابلة هل الدموع السائلة وناس تأتي راجلة وناس تأتي غيرلة الهندسه الصوتيه والتوزيع سلوى الناصري واحمد السيد الاشراف العام مولى حسام الموالي بصوت خادمه المنبر الحسيني مولى احمد الفاطمي كانت الكلمات بقلم الشاعر الحسيني المبدع السيد هادي الموسوي ونسألكم الدعاء